قل بلى وربي لتاتي أنكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إذ قال في السماوات ولا في الأرض وَلَا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورسق كريم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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبوكم وإذا مزقتم كل مزق وإذا مزقتم كل ممزق منكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا به جن بل الذين لا يؤمنون بلا فِي في العذاب والظلال افَلَم يَرَوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن شَاءَ نُغْرِقْهُمْ أَوْ نُصِبْ عَلَيْهِمْ قِسْماً مِّنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَن يَعْمَلَ سَخَراً بِغَايَةٍ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن مُّرْسَادِنَا مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا ذَابَتْ الْأَرْضِ إلَّا ذَابَتْ لَهُ تَأْكُلُ مِنْ سَعْتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَائِنِ فِي مَسَاقِنِ مُؤَايَةٍ جنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب الغفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذوات يكل خمط وأسل وشيء من سدر خليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي فِيهَا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير تيروا فيها ليالي وأيامنا هامنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكو ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا, فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين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 يقول الذين الصعفون الذين سكبروا لولا أنتم لك ناموين قال الذين سكبرون الذين الصعفون أمحن صددناكم عن الهدا بعد إذ جاءكم بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين صدّعفوا الذين استكبروا بالمكر اللين والنهار إذ تمرونا أن نكفّر بالله ونجعل ونجعل له أنذارا وأسر النذار متى لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا أن يجذون إلا ما كانوا يعملون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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَ مَأْوَاهَا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا بِمَا عملوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 أبيات بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ماذا وقالوا ماذا هذا إلا إفكم مفسرا قال الذين كفرو الحق لما جاءهم إن هذا إن هذا إلا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 علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يحيد قل إن فإنما أضل على نفسي وإن اهتذيت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكاني قريب وقالوا آمن وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقدرون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم, إنهم كانوا في شك مريب